Man 'amila sayyatan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dhakarin aw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 La dar duro tužemos, normaluose, dar pasiais sert … ir nžaž Labor אח ilėms hati wirms čiaudia, tam,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 أَقَاهُ اللهَّهُ سَئاتِ مَا مَكَر وَحاقَ بِآالِ فِي العونَسُُ العذا أَهُ يُعرَضُونَ عَلَهَا غُدُ وَ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 استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى Dėk만 Faduru ir randu protipie, jo kartenci ičiū apie tai yž visą والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين